أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون طيسين أي منقلبي ينقلبون طيسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن. تلك آيات هدى وبشارة للمؤمنين للمؤمنين. هدوء وبشائر للمؤمنين، هدوء وبشائر للمؤمنين، للمؤمنين هدوء وبشائر للمؤمنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هم يقنون، وهم بالآخرة هم يقنون وهم بالآخرة هم يقيمون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقيمون وهم بالآخرة هم يقيمون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بلا خيرتهم يقيمون وهم بلا خيرتهم يوقنون وهم بلا خيرتهم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمون زينا لهم أعمالهم فهم يعمون زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إِنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بلا خيرة زجنا لهم أعمالهم فهم يعمون إن الذين لا يؤمنون بلا خيرة الذين لا يؤمنون بلا خيرة لهم أعمالهم فهم يعمون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 أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الخاسرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الخاسرون وهم في وهم في وهم في الآخرة هم لخسون هم الأخسون وهم في الآخرة هم لخسون وإنكَلَت لقَالَ الْقُرآنَ من لدن حَكِيمٍ عَلِيمٍ وإنك القرآن من لدن حَكِيمٍ عَلِيمٍ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا ا نَسْتُنَا رَ اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُنَا رَ أَنَسْتُنَا رَ اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُنَا رَ لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُنَا رَ إذ قال موسى لأهله إني آلمستنا را لأهله إني آلمستنا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبر لعلكم تصطنون بشهاب قبس لعلكم تصطلون سآتيكم منها بخبر او!اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون سآتيكم منها بخبر او! آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون سَأَتِيْكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيْكُمُ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَكُمْ تَصْفَلُونَ سَأَتِيْكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيْكُمُ سَأَتِيْكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيْكُمُ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَكُمْ تَصْفَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا أَنْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا فَلَم ما جئ أهلود أَن أنبوري كمن في النار ومن حولها فلم ما جئ أهلود يا أنبوري كمن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.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 لَا مُدْبِرًا وَلَنْ يُعَقَّبَ فَلَمَّا رَأَيْتَهَا تَهْتَزُ فَلَمَّا رَأَيْتَهَا فَلَمَّا رَأَيْتَهَا تَهتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّبَ فَلَمَّا رَأَيْتَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُدْبِرًا وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّبَ فَلَمَّا رَأَيْتَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُدْبِرًا وَلَنْ يُعَقَّبَ وَلِي مُدْبِرًا وَلَنْ يُعَقَّبَ كَأَنَّهُ جَانٌ وَلِي مُدْبِرًا وَلَنْ يُعَقَّبَ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إني لا يخاف لدي المؤسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم ثم ما بدّل حسناً بعد سوء، فإنني غفور رحيم، وأدخِل يدك فيه جيبك تخرج بيضاء من غير, من غير سوء، من غير سوء، من غير سوء، من غير سوء، تخرج بيضاء من غير سوء. من ويل سوء في تسعة آيات إلى فرعون وقومه في تسعة آيات إلى فرعون وقومه في تسعة آيات في تسعة آيات إلى فرعون وقومه في تسعة آيات إلى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ آياتنا مبصرة، قالوا قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءتهم آياتنا آياتنا مبصرة، قالوا هذا سحر مبين.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 آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلموا وعلوا واستيقنتها بِهَا ظلموا وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها ظلموا أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين المؤمنين وولف سليمان داود وورس ليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا موطق الطير مِنْ من كل شيء وقال يا أيها الناس علمنا موطق الطير وأودنا مِنْ كل من كل شيء, من كل شيء وقال يا أيها الناس علنا موطق الطير وأوتنا من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ فهم يزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يزعون وحشر لسليمان جنوده مِنَ الجن والانس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واجن نمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لا سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ادخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها نمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون <تصفيق> أدخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قالت نملة يا أجهن النمل دخلوا مساكنكم لا يحب لا يحب سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضى ترضى رب أوزعني, أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى أن التي أعمل قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضي. وقاب الله أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ماليل أرى الهدى هدى أم كان من الغابين ماليل أرى الهدى هدى أم كان من الغابين فقال ماليل أرى الهدى أم كان من الغابين ماليا لا أرى الهدى هدى أم كان من الغابين الغابين وتفقد الضير فقال ماليا لا أرى الهدى هدى أم كان من الغابين لا أرى الهدى هدى أم كان من الغابين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 أو لا يأتيني بسلطان مبين، أو لا أذبحنه، أو لا يأتيني بسلطان مبين، أو لا أذبحنه، أو لا يأتيني أو لياتيني بسلطان مبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد غير بعيد فمكث غير بعيد فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَدْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ وَجَدْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ وَجَدْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ سَبَأٍ يَقِينٍ من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء Vau, مِنْ كُلِّ شَيْءٍ oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo,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 وزيّل لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ولأ الأرض ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون Allah لا إله إلا هو رب العرش العظيم Allah لا إله إلا هو رب العرش العظيم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 فألقه إليهم ثم تول عنهم فوذر ماذا يرجعون؟ فألقه إليهم ثم تول عنهم فوذر ماذا يرجعون؟ إذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ وإني ألقي إلي كتاب كريم إني ألقي إلي كتاب كريم يا أيها الملأ وإني ألقي إلي كتاب كريم إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إني ألقي إلي كتاب كريم يا ايها الملائكه ان يلقى الي كتاب كريم ان يلقى الي كتاب كريم يا ايها الملائكه ان يلقى الي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ إني يا أيها الملأ إني ألقى إلي كتاب كريم يا أيها الملأ إني ألقى إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري يا أيها الملأ أفتوني في أمري قالت يا <يصفح> أيها الملأ وثتوني في أمري يا أيها الملأ أثتوني في أمري قالت يا أيها الملأ وثتوني في أمري يا أيها الملأ توني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون حتى تشهدوني ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والو باس شديد قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك والامر اليك والامر اليك فانظر ما تأمرون ما ذا تأمرون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدواها وجعلوا أعزّ أهلها أذلّه وجعلوا أعزّ أهلها أذلّه, أذلة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وجعلوا أعزّ أهلها أب وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يضجع المرسلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما المرسلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاضِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَلَمْ ما جئ سليمان قال أت بمال فلم جئ سليمان قال أت بمال فما آتاني الله خير مما ما فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتاكم فما آتيني الله خير مما آتيكم فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما فما آتاني الله خير مما آتات فما آتاني الله خير فما آتان الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلا بجنود لا قبل لهم بها، بجنود الله قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أدلتهم وهم صاغرون. ولا نخرجنهم منها أدلة وهم صاغيون فلنأتينهم بجنود الله بِهَا بها ولا نخرجنهم منها أدلة وهم صاغيون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها ولا ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلنأتينهم بجنود الله بل لهم بها ولا نخرجنهم. ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يرجع إليهم فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم منها أذلتهم صاغون أذلتهم وهم, صاغرون أذلة وهم صاغرون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أدلته وهم صاغرون لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أدلته وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا ولا نخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين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 قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قبل أن يأتوني مسلمين قال عثريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من قامك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. آتيك به. آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لقوي أمين لقوي أمين, لقوي أمين, لقوي أمين وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ الْعِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَضطَرَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَضطَرَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ أنا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك اتيك به اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك قال الذي يعنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ايتيك به قبل أن يرتد إليك ضرفك قبل أن يرتد إليك ضرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أهشكر أم أكفر ليبلوني أهشكر أم أكفر أهشكر أم أكفر, أهشكر أم أكفر ليبلوني أشكر أم أَمْ فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من ثُبُل ربي. فلما رآه مستقراً عنده. فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أهشكُر أم أكفُر ليبلوني أهشكُر أم أكفُر فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أهشكُر أم أكفُر ليبلوني آه أشكر أم أكفر قال هذا من فضل ربي ليبلوني آه أشكر أم أكفر فلما رئيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي بِليَ بَلُ وَلِي أَشْكُرُ أَم أَكْفُرُ لِيَ بَلُ وَلِي أَشْكُرُ أم أكفر, أَم أَكْفُرُ أَم أَكْفُرُ أَم أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قال نكروا لها عرشها نو ظرئ أم تكون من الذين لا يهتدون نو ظرئ من الذين لا يهتدون نو ظرئ تهتدي أم تكون من الذين لا نو أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها منظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ أُوتِيَ لِلْمَلَأِ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ الْعِلْمَ من قبلها وكنا مسلمين قيل أهاكذا عرشك قالت كأنه هو وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت قيل أهاكذا عرشك قالت كأنه هو وأتينا العلم من قبلها وأوتين العلم وأوتين العلم من قبلها وكننا مسلمين فلما جاءت قيل أهاك ذا قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها وكننا مسلمين فلما ما جئت قيل أهاك ذا قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين كافرين كافرين قيل لها ادخلي الصرح قيل لها ادخلي الصرح قيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته نجدة وكشفت عن ساقيها لجت و كشفت عن ساقيها فلما راته حسبته لجت و كشفت عن ساقيها عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاه صالحا نعبد الله فإذاهم فريقان يختصمون ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ولقد ارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ولقد ارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ان الله ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون أَنِعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقانِ يَحْتَصِنُونَ أَخَاهُمُ صَالِحٌ أَنِعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقانِ يَحْتَصِنُونَ وَلَقَدْ أَوْصَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحٌ أَنِعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقانِ يَحْتَصِنُونَ ولقد أرسلنا إلى فمود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا إلى فمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة قبل الحسن، لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا ضيعنا بك وبمن معك. قال قائركم عند الله، قائركم عند الله. قال طائركم من الله قال طائركم من الله بل انتم قوم تفتنون بل انتم قوم تفتنون بل انتم قوم تفتنون بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يسمحون قالوا تقاسموا بالله لن بجتناه وأهله ثم لن نقولن ثم لن نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون قالوا تقاسموا بالله لا تبيتنه وأهله ثم لا تقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإن اننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ذا امرناهم وقومهم اجمعين وقومهم أجمعين إن دمَّ وقومهم أجمعين وقومهم أجمعين إن دمَّ وقومهم أجمعين. وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا بِمَا ظَلَمُوا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يعلمون لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إن في ذلك لآية لآية لقوم يعلمون وأن جئنا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأن جئنا الذين آمنوا وأن جئنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون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 ولوط إذ قال لقومه أتئتون الفاحشة أتئتون الفاحشة وأنتم تبصرون آهمنكم لتأتون الرجال شه وتمندون النساء أهينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. أهينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. أَهِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ أَهِنَّكُمْ لتأتون الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل نوط من قريتكم أخرج آل من قريتكم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوط من قريتكم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوا آل لوط، إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون اُنَئِ سَيَةُ يَتَطَهَّرُونَ إِنَّهُم أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ إِنَّهُم أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ إِنَّهُم أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ إِنَّهُم أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فأنجيناه وأهله إن لم رآته قدرناها من الغابرين، فأنجيناه وأهله إن لم رآته قدرناها من الغابرين، قدرناها من الغابرين، إِلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ مِنَ الْغَابِرِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ دَعْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَأَمَّتَرُ الْمُنْذَرِينَ فَسَأَمَّتَرُ الْمُنْذَرِينَ وأنصرنا عليهم مطر فسأ مطر المنذرين وانصرنا عليهم مطر فسأ مطر المنذرين فسأ مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصفى استغفِي الله خير أم ما تُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ الله خير أم ما تُشْرِكُونَ الله خير أم ما تُشْرِكُونَ الله خير أم ما تشركون يشركون خير أم تشركون خير أم ما تشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أن فأنبتنا, فأنبتنا به حدا ذات بهجة ذات بهجه وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وأنزل لكم من السماء ما أن فأنبتنا به حدايق ذات بهجة أَمَنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْفَأْنَ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة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 ما كان لكم ان تنبتوا شجرا ما كان لكم ان تنبتوا شجرا ما كان لكم ان تنبتوا شجرا اهلاهم مع الله اهلاهم مع الله اِإِلَاهُهُمْ مَعَ اللَّهِ اِإِلَاهُهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جعل الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ هُنَّ لَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وجعل لها رواصية وجعل بين البحرين حاجزاً وجعل لها رواصية بين البحرين حاجزاً وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواصية وجعل بين البحرين حاجزاً وجعل حلالها أنهار وجعل لها بين البحرين حاجزا أما جعل للضقر أنهار وجعل لها رواصي وجعل لها رواصي وجعل بين البحرين حاجزا أمن جعل ام من جعل الارض قرارا وجعل في لاها انها رب وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ام من أرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا آهلاهم مع الله آهلاهم مع الله آهلاهم مع الله آهلاهم مع الله آهلا بل أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضرة إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن أم يجيب المبطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن أم يجيب المبطر بر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الأَرْضُ أَهْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ أَهْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ أَهْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ أَهْلَهُمْ مَعَ الله. قليلا ما تذكرون يذكرون تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمته، ومن يرسل الرياح, الرياح نشرا بين يدي رحمته، أما من يهديكم في ظلمات البلد والبحر، ومن يرسل الرياح، ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. ومن يبسل الريح نشرا بين يدي رحمته أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يبسل الريح نشرا بين يدي رحمته آه مع الله آه إله مع الله آه مع الله اِلهَهم مَعَ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يَرْزُقُ من السماء والأرض أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض, والأرض أهلاهم مع الله أهلاهم مع الله أهلاهم مع الله آهلا الالهه مع الله بل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بل هاتوا برهانكم ان كنتم انتم صادقين قل هاتوا ضرها لكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل دارك علمهم في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في اخيره بل ادراك علمهم في الاخره بل ادراك علمهم في الاخره بل ادراك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إِذَا كُنَّا ترابا وَعِظَامًا آهنا لمخرجون إِنَّهُ لَمَفْرُوجٌ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَهَٰذَا مَخْرَجُنَا إِنَّهُ لَمَفْرُوجٌ أَإِذَا كُنَّا ترابا وآباؤنا آهنا لمخرجون. أَإِذَا كُنَّا تُرَابٌ وَأَبَا أُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا إِذَا كُنَّا تُرَابٌ وَأَبَا أُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ أَإِذَا كُنَّا تُرَابٌ وَأَبَا أُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ وقال الذين كفروا إذا كنّا ترابا وأباؤنا أهنا لمخرجون إذا كنّا ترابا وأباؤنا إذا كنّا أَإِنَّ لَمُخْرَجٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابً وَأَبَاؤُنَا أَإِنَّ لَمُخْرَجٌ أَإِذَا كُنَّا تُرَابً لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل نحن وآباؤنا من قبل لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا نحن وآباؤنا من قبل <سؤال> إن هذا إلا أساطير الأولين <سؤال> إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا <سؤال> أساطير الأولين <سؤال> أساطير الأولين أساطير الأولين قلسيرو في الأرض فوذر كيف كان عاقبة المجرمين قلسيرو في الأرض فوذر كيف كان عاقبة المجرمين قلسيرو في الأرض فوذر كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكم في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ولا تكن في ضيق مما ينكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 قل عسى أن يكون رد فلكم الذي تستعجلون قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل عسى أن يكون رد بعض الذي تستعجلون قُلَاسَ أَنْ يَكُونَ رِدْفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ قُلَاسَ أَنْ يَكُونَ رِدْفَ لَكُمْ بَعْضُ الذي تَسْتَعْجِلُونَ قُلَاسِ أَنْ يَكُونَ رِدْفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ أي يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون؟ قل عسى أي يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون؟ وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ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 إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون اكثر الذين فيه يختلفون يقص على بني اسرائيل اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون أكثر الذين فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هبوا فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين, للمؤمنين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وَهُوَ العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء هذا وَلَوْ مُدْبِرٌ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو مدبرين ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولو مدبرين ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولو مدبرين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولو مدبرين ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولو مدبرين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمّ دُعَاءً إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَوْضَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَوْضَ ضَلاَلَتِهِمْ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَوْضَ وما أنت تهدي العُمَّ يَعُو ضَلَالَتِهِمْ إن تُسْمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ فَهُمُ مُسْلِمُونَ إن تُسْمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ فَهُمُ مُسْلِمُونَ ان تسمع الا من يؤمن باياتنا باياتنا فهم مسلمون ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دا أَتَبْتَمْ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُ الدَّابَّةَ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُ الدَّابَّةَ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَيُقِينُونَ ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن من يكذب باياتنا فَهُمْ يوزعون فهم يوزعون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَكَذَّبْتُمُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا حَتَّى إذا جئوا قال أكذبت بآيات ولم تحيط بها علمًا أكذبت بآيات ولم تحيط بها علمًا حتى إذا جئوا قال أكذبت بآيات ولم تحيط بها علمًا حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي حتى إذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما حتى إذا جئوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما ماذا كنتم كنتم تعملون, أما ذا كنتم تعملون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 جعل الليلى لسكُوا فيِيهِ وََّهَا رَمُ بالصرا لسكُوا فيِيهِ وََّه رَم بالصرا ألمْ أن جَعلن اللي لسكُوا فيِيهِ وََّهَا رَمُ بصراأَلَ يَرَو جَعل ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يؤمنون لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يؤمنون وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ شِيءَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ شِيءَ اللَّهِ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 اتوه داخلين اتوه داخلين وكلنا توه داخلين وكلنا توه داخلين وكلنا توه داخلين, وكل داخلين, وكل داخلين وكل اتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر والسحاب وهي تمر مر والسحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر والسحاب وهي تمر والسحاب تحسبها جامدة وهي تمر مر والسحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر والسحاب سن الله الذي طان كل شيء سُن الله الذي طان كل شيء كل شيء كل شيء سُن الله الذي طان كل شيء كل شيء كل شيء, كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنات فَلَهُ خير مِنْهَا مَنْ جاء بالحسنات فله خير منها من جيء بالحسنات فله خير منها، مَنْ جيء بالحسنات فَلَهُ خير مِنْهَا وهم من فزع يومئذ آمنون، يَوْمَئِذٍ آمنون، آمنون،, آمنون, آمنون آمن يوم إذن آمنون، وهم من فزعي يوم إذن آمنون، يوم إذن آمنون، فزعي يوم إذن آمنون، يوم إذن آمنون، يوم إذن آمنون، وهم من فزعي يوم إذن آمنون، يوم ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار في النير فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار وَمَن جِيءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ وَمَن جِيءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 إنما أمرت أن عبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء كل شيء إنما وأمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين, أكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن وأن أتلوا القرآن وَأَن تِلْوَ الْقُرْآنَ وَأَن أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فَمَنِ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضل فقل إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله أياته فتعرفونها آياته آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طازين طاسيم ميم تعملون طاسيم ميم تعملون طاسيم وَلَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَازِيمٍ ميم طَازِيمٍ ميم يَعْمَلُونَ طَازِيمٍ طاسين يعملون قاسيم ميم طاسين